minä Jinni ja ihmiset. Bismillahi r-Rahman Allahu ahd. Allahu alamad. Lamiyilad wa lamiyulad wa lamiyakullahu kufu wa ahd. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Qul a'uzu bi Rabbi Min شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ hasad. حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم قُلْ أَعُوذُ برب الناس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 Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qul huwa Allahu Samad Allahu alamad. Lamiyilad la lamiyulad wa lamiyakullahu kufun ahd. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qul a'uzubirabbil falqa min sharri ma ومن شر غاسق إذا وَقَبَ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس Ilahin nas min sharri alwaswas alkhannas alldi waswas fi cddur alnas min aljinnat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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. Kullun amana Allaahin, wa malaikatihin, wa kutubihin, wa rusulihin. La nufarqu baina ahdin min rusulihin. Wa qaloo sami'na wa ataa'na. Rufranak Rabbana wa ilayka لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ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 اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم اموت واحيا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين